الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرع في هذه الليلة إن شاء الله في الكلام على سورة البقرة من جهة ما يستخرج من هذه السورة وآياتها من الهدايات فأول ما يذكر في ذلك هو بعض المقدمات التي تتعلق بهذه السورة وأول هذه المقدمات ما يتصل بأسمائها فإن اسمها المشهور الذي يعرفه كل أحد وسورة البقرة قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن اسماء السور كما هو معلوم توقيفيه بمعنى أن أسماء السور في الأصل متلقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان من الناحية العملية أو الناحية الواقعية أن بعض الأسماء سمى بعض السور بعض السلف وبعض ما يذكر على أنه من أسماء السور الواقع أنه من قبيل الأوصاف وهذه السورة على كل حال تسمى بسورة البقرة هذا الاسم الوحيد وكذلك أيضا يقال لها مع سورة آل عمران الزهروان وقد يكون ذلك من قبيل الوصف، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهرة وين البقرة وسورة آل عمران وأما ثانيا في الإشارة إلى بعض ما صح من فضائل هذه السورة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة الذي تقرأ فيه وقد ذكرنا في بعض المناسبات أن بناء الفعل هنا للمفعول أن ذلك يدل على أن وقوع القراءة بحد ذاته يكون سببا لطرد الشيطان سواء كان ذلك بقراءة أحد من أهل البيت أو بقراءة مجموعة منهم يعني يقرأ هذا بعضا منها وهذا يقرأ بعضا منها لو اقتسموها وقد يكون ذلك عن طريق المسجل قراءة مسجلة وإن كان بالقراءة المباشرة ابلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تقرأ فيه, تقرأ فيه ما قال الذي يقرأ أهله سورة البقرة فمجرد قراءة سورة البقرة في مكان في هذا البيت فإن ذلك مؤذن ب فرض. الشياطين إلى غير ذلك من الفضائل وهذه السورة أيها الأحبة هي من أجل وأعظم سور القرآن وهي كما نعلم أطول سوره وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظ الرجل البقرة آل عمران جل أو جد في أعينهم وذلك لكثرة ما تضمنته هاتان السورتان من الهدايات والعقائد والأصول الكبار لهذا الدين بالإضافة إلى كثرة الأحكام والتشريعات كما سيأتي إن شاء الله كذلك ايضا لو نظرنا إلى أحوالهم ونظرهم وتعاملهم مع هذه السورة فإننا نجد شيئا عجبا. هذه المعازف أيها الأحبة لا تجوز لا في المساجد ولا في خارج المساجد وينبغي أن ينكر على من صدر ذلك منه سأن إلى الله عز وجل أو أنه يتعرض لمساخطه في بيته الذي رفع من أجل إقامة ذكره بمثل هذه المزامير مزامير الشيطان وعلى كل حال فهذا عمر رضي الله تعالى عنه كما أخرج البيهقي في الشعب بقي يتعلم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا فهذه المده الطويلة لا شك أنه كان يتفهم ما فيها من المعاني والهدايات والعقائد والأحكام وإلا فهو ذو قدرة على حفظها في أيام ولكن هكذا كانوا يتعلمون القرآن يتعلمون ألفاظه ويتعلمون أيضا ما حواه من الهدايات بقي هذه المده وفرحا واستبشارا بحفظها نحر جزورا بعدما حفظها في ثنتي عشرة سنة ويؤخذ من هذا جواز إظهار الفرح بحفظ القرآن والاحتفال بذلك وما تقيمه الجمعيات الخيرية أو الحلق القرآنية من احتفال بهذه المناسبة هذا أمر لا غضبة فيه وليس من البدع. لكن لو أن الواحد أراد أن يقيم حفلاً لحفظه للقرآن يتكرر في كل سنة هذا التوقيت بهذه المناسبة فيكون ذلك من قبيل البدع. ففرق بين أن يقام ذلك مرة بهذه المناسبة كان يحتفل الإنسان أنه تخرج من المدرسة أو من الجامعة أو نجح في الاختبار أو تفوق أو أنه قد حفظ كتاب الله. تبارك وتعالى هذا لا إشكال فيه لكن أن تحول هذه المناسبة إلى عيد يعود ويتكرر في كل تاريخ أو وقت يوافق هذا الزمان الذي حفظ فيه فيحتفل ثانية فهذا لا يجوز أما الذي تقيمه الجمعيات الخيرية يقام حفل سنوي في تاريخ معين أو متقارب فهم لا يقيمونه لنفس الحفظة الذين حفظوا في العام الماضي يحتفلون بهم مجددا لا وإنما يحتفلون بآخرين فهذا لا إشكال فيه بل هذا الفضل من الله تبارك وتعالى هو الذي ينبغي الفرح به لا بحطام الدنيا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وأيضا ذكر الإمام مالك رحمه الله في فالموطى أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعال عنهما مكتا على سورة البقرة ثمان سنين يتعلمها هذه المدة أيضا طويلة هذه المدة طويلة وهذا يدل على شرف هذه السورة وكذلك يدل على عظم ما تضمنته والشاعر المعروف الذي كان من شعراء الجاهلية ثم بعد ذلك هداه الله عز وجل للإسلام لبيد ابن ربيعه وهو من أشعر الشعراء وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي يعني يضرب به المثل الشعر بعدما أسلم رحمه الله رضي عنه كان يقول ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران تصور هذا الشاعر مجيد، مشهور، اشتهر بالشعر فإذا تخلى عن الشعر يكون قد تخلى عن سبب شهرته ومعرفة الناس به إنما عرفوه بهذا الشعر فلما تعلم سورة البقرة وآل عمران كان يقول ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران الشيخ محمد الصالح العثيمين من المعاصرين على سبيل المثال استخرج من سورة البقرة من الفوائد المتعلقة بالاعتقاد او الأحكام وكذلك الآداب ما يزيد على 2500 فائدة استخرجها الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله من سورة البقرة فقط لا تستغربون إذا كان صاحب التفسير الكبير يقول بأنه يستخرج من البسملة فقط ألف مسألة ومن سورة الفاتحة عشرة ألاف مسألة والعلماء رحمهم الله استخرجوا من أشياء مثل الحديث يا أبا عمير ما فعل أنه غير حديث قصير يداعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صبيا بعضهم استخرج منه نحو مئة مسألة مثل هذا الغوص وهذه القدرة على الاستنباط إذا كانت من هذا الحديث فقط فلا يستغرب أن يستنبط هذا العدد وأكثر من هذا العدد من هذه السورة العظيمة حيث تضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج إليه الناس في دينهم في أصوله وفروعه قد افتتح الله تبارك وتعالى بالإيمان بالكتب والرسل ووسطها بالايمان بالكتب والرسل وختمها بالايمان بالكتب والرسل وذلك أن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الدين وقاعدته وجماعه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح فهي تؤكد هذه القضية وترسخها وكذلك فيها من التفاصيل الكثيرة مما يتصل باليهود حيث قص الله عز وجل من قصصهم على نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أكثر مما ذكر في غيرها من السور أكثر مما ذكر في سورة آل عمران في سورة آل عمران تحدث في سياق طويل عن النصارى وذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن سورة البقرة نزلت أول مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان الذين يجاورونه فيها هم اليهود وكانت هذه السورة في المدينة بعد القرآن المكي الذي كان يتنزل في الكلام عن حقائق الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وما إلى ذلك مما كان ينكره المشركون فجاءت التشريعات مبسوطة في هذه السورة وجاء الحديث عن اليهود الذين كانوا يجاورون المسلمين في المدينة النبويه بينما تأخر نزول سورة آل عمران وهي تتحدث في سياق طويل عن النصارى وذلك أن النصارى كانوا بعيدين عن المدينة وقد وقدم وفدهم متاخرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران وكذلك أيضا لما كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر للمشركين في السور المكية جاء الحديث في سياقات كثيرة في الرد عليهم ومجادلتهم وبيان تهافت دعويهم وعقائدهم وفساد ما هم عليه من الإشراك لأنهم يجاورونه في مكة في المدينة أصبح الذين يجاورونه اليهود فجاء الحديث في سورة البقرة مفصلا عن اليهود وعن أخبارهم وأحوالهم مع المسلمين وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى في آخرها أحكام الأموال وجعلها على ثلاثة أصناف عدل وفضل وظلم فالعدل البيع ذكر فيها أحكام البيع والظلم الربا فجاء فيها بيان حرمه الربا والفضل هو الصدقة وجاء في سياق طويل في الكلام على الصدقات وفضل الصدقات وما يؤثر عليها أو يبطلها وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى فيها ما يتصل بالمعاملات المالية من البيع والدين ونحو هذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فهذه السورة لو أردنا أن نستعرض الموضوعات التي تحدثت عنها فهي في غاية الكثرة تحدثت عن تقرير أصول العلم وقواعد الدين ستح الله تبارك وتعالى بذكر كتابه الهادي للمتقين فوصف حال أهل الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين هذه جمل خبريه ذكرها الله في صدر هذه السورة ثم ذكر بعدها الجمل الطلبية فكان اول امر في القرآن الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر ثم ذكر تعليم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة لآدم لما شرفه الله تبارك وتعالى عليهم بما شرفه من العلم ثم ذلك أيضا تقرير لجنس ما بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق فقص جنس دعوة الأنبياء ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل كما ذكرت في سياق طويل وقصة موسى صلى الله عليه وسلم معهم أضمن ذلك تقرير نبوة موسى عليه الصلاة والسلام وهو كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذكر الله تبارك وتعالى آدم الذي هو أول نبي وذكر موسى الذي هو نظير آدم عليهم الصلاة والسلام وذلك أنهما احتج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما احتج موسى على آدم في إخراجهم من الجنة وأجابه آدم عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أمر قد قدره الله عليه يعني كيف يلومه على أمر قد قدر عليه وكذلك أيضا في ما يتعلق بالاعتذار حينما تطلب منهما الشفاعة فادم صلى الله عليه وسلم اعتذر اعتذر بالأكل من الشجرة وموسى عليه الصلاة والسلام اعتذر بقتل النفس قتل ذلك الغبطي فغفر الله عز وجل له وغفر لآدم أكله من الشجرة فتاب عليه وذكر خبره في هذه السورة وكان في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أيضا الرد على الصابئة ومن شابههم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به ففي قصة موسى صلى الله عليه وسلم ما يدل على الإلزام بالاتباع وكيف أن بني إسرائيل حينما أبوا اتباعه حل بهم حل من الطرد واللعن وكذلك ما وقع أيضا لفرعون وقومه وكذلك أيضا فيها الرد على أهل الكتاب مما جاء في مضامينها من الأمر بالإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر كما وقع ذلك لبني إسرائيل لما نبذوا كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهورهم كانت النتيجة أنهم اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان فاستعاضوا بالسحر عن الوحي والهدى والنبوة وذكر تبارك وتعالى في هذه السورة أيضا النسخ الذي ينكره بعضهم وذكر أيضا النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم كذلك أيضا بينا في هذه السورة شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم فذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام الحنفاء وذكر بناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام وكذلك أيضا ذكر استقباله وقرر ذلك فإنه شعار المله بين أهلها وغيرهم ولهذا يقال أهل القبلة المنتسبين إليها من هذه الأمة ولا يقال ذلك لغيرهم وكذلك ذكر من المناسك ما يختص بالمكان وذلك أن الحج له مكان وزمان والعمرة لها مكان فقط والعكوف والركوع والسجود أيضا شرع فيه وكذلك أيضا هذه الأمور لا تتقيد به ولا بمكان ولا بزمان ولكن الصلاة تتقيد باستقباله فذكر تبارك وتعالى هذه الأنواع الخمسة من العكوف والصلاة والطواف والعمرة والحج والطواف يختص بالمكان فقط كما سبق ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من السعي بين الصفا والمروه وأنه لا حرج على من سعى بينهما خلافا لما كان يتوهمه من يتوهمه يظنون أن ذلك من أمور الجاهلية وكذلك أيضا جاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر بعد ما أمر باستعانة بالصبر والصلاة وأقام دعائم الدين لأن ذلك من تمام أمر البيت لأن أهل الملل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يخالفون فيه فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه وذكر الصبر على المشروع والمقدور وبيّن ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين فإنها أعطيت ما لم تعطى الأمم قبلها فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الحج في الأصح كما قال الحج من سبيل الله وبينا أن هذا معروف عند أهل الكتاب وذلك بذمه تبارك وتعالى لكاتم العلم ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير هذا الدين ففي أولها فلا تجعلوا لله أندادا وفي اثنائها ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا فالأول نهي عام والثاني نهي خاص وذكرها بعد البيت لينتهى عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك ووحد نفسه قبل ذلك وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات ثم ذكر الحلال والحرام وأطلق الأمر في المطاعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفيه السمحه وشعارها وهو البيت وذكر سماحتها في الأحوال المباحة يعني الأصل في المطعومات الحل وفي الدماء بما شرعه من القصاص تنا ولا ذلك وبينه ومن أخذ الديه ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان فذكر الوصية المتعلقة بالموت ثم الصيام المتعلق برمضان وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابا يعني أن من أهل العلم من يقول إن الاعتكاف إنما يكون في رمضان وبعضهم يقول إنما يكون مع الصوم وبعضهم يقيده بوقت يعني بيوم وليلة أو بليلة أو بيوم أو بما يكون طويلاً في العرف يعني أنه يكون من قبيل المكث الطويل فذلك هو العكوف وكذلك ايضا وسط ذلك بين الطواف والصلاة لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام والصلاة تشرع في جميع الأرض والعكوف يكون بينهما ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل وأخبر أن المحرم نوعان نوع لعينه كالميتة ونوع لكسبه كالربا والمغصوب فاتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل ولهذا أتبعه بقوله يسألونك عن الأهلة الآية وهي أعلام العبادات الزمنية وأخبر أنه جعل هذه الأهلة مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم وللحج يقول شيخ الإسلام تحجه الملائكة والجن فكان هذا أيضا في أن الحج مؤقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت المكاني يقول ولهذا ذكر بعد هذا من احكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة وذكر المحصر وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل ولهذا كان آخر ما يحل عين الوط فانه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج وحتى لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام وهو الأفقي فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفوه بسقوط أحد السفرين عنه أما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات وذكر الإحرام والوقوف بعرفه مزدلفة فإن هذا مختص بزمان ومكان ولهذا قال فمن فرض فيهن الحج ولم يقل والعمره لأنها تفرض في كل وقت ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره ومن فرض قبله خالف السنة فإما أن يلزمه ملتزمه كالنذر إذ ليس فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت يعني العلماء اختلفوا في صحة الدخول في نسك الحج قبل أشهر الحج فمنهم من أجازه ومنهم من منع منه فشيخ الإسلام يشير إلى هذا ويقول يفترق ذلك عن الصلاة قبل دخول الوقت وذكر على كل حال أحوال هؤلاء والأقوال في ذلك ثم يقول أمر عند قضاء المناسك بذكره وقضاؤها والله اعلم قضاء التفت والإحلال ولهذا قال بعد ذلك واذكروا الله في أيام معدودات وهذا ايضا من العبادات الزمانيه المكانية وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع الصلوات ودل على أنه مكاني قوله فمن تعجل في يومين وانما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال أيام منا وإلى عملها فيقال أيام التشريق كما يقال ليلة الجمع وليلة مزدرفة ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم العيد ويوم الجمعة تضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال إذ الزمان تابع للحركة والحركة تابعة للمكان يقول فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض وكيف ذكر احكام الحج فيها في موضعين مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصه في الشهر الحرام لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الاهله مواقيت للناس والحج وذكر أن البر ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا وإنما تضمن شرع التقوى ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الأصار والاغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين هذا حاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مضامين هذه الصورة وترابط الموضوعات التي فيها وعلى كل حال لعلي توقف عند هذا وبقي في هذه المقدمات بقيه لعلي إن شاء الله تعالى آتي عليها في الليلة الآتية والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.